نورا بالكتاب الأعظم فلتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام كمست بالكتاب الأعظمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخواني وأحبابي في الله مع أنوار الجزء الواحد والعشرين مع شعارات قرآنية من كلام الله العزيز الحكيم سبحانه وتعالى كتابه أحكمت آياته أحكمت زي جيش من الأفراص من الخيول كلها محكمة الوجهة كلها متحكم في وجهتها كلها ماشية في وجهة واحدة 6336 آية كلهم بيقدر علو الهمة كلهم بيقدر للسعادة كلهم بيقدر للنجاح كلهم بيخلوك إنسان تاني كلهم بيقدر للنهضة والرفعة يلا يا جماعة ما نبدأ أول شعار أولاً يكفهمت أنا أنزلنا عليك الكتاب يطلع عليهم أولا ما يكفهم القرآن كفاية القرآن في كل حلول مشاكلك القرآن لو أنت ركزت معيك مشكلة في التركيز اللي عايز السعادة القرآن بيديك كل أسباب السعادة اللي عاي... تخيلو كده مثلا لو بيل جيت سألف كتاب في إزاي تبقى ملياردير هو الناس هتحترموا ليه لأنه جايب أسباب هو بقى ملياردير إزاي القرآن يا جماعة من عند العليم الخبير سبحانه وتعالى اللي عايز النجاح كل أسباب النج المشكلة فين ان الفهم على قدر الهم سيدنا ابراهيم كل يوم كان بيبص للشمس والامر اليوم اللي بص فيها يريد ان يصل الى جلال الله هو ده اليوم اللي وصل فيه الى وجهت وجهي توحيد الوجه على الله لان الهم النهاردة كان هم انا عايز اوصل لجلال ربنا الفهم على قد همك وانت داخل القرآن عايز تفهم قد منه على قد ما تفهم الشعار التاني ان ارضي واسعة ربنا واسعة يا جماعة لو ارض دائت عدد عليك في ارض تانيه هتسعك لو مهنت اتقفلت في وشك فكر في مهنة تانية او اعطوه تخبط راسك قدام حيطة مقفولة او قدام باب مقفول حتى دين ربنا واسع لو الاعمال الخيرية نفسك فيها وتقفلت قدامك روح اشتغل في الدعوة لو ما فيش مجال في الدعوة روح حفظ القرآن طب مش عارف احفظ القرآن روح طلب العلم كل حاجة واسعة ربنا موسح عليك مدايقة على نفسك ليه الشعار الثالث وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها ربنا خلق 25 مليون نوع كائن حي على وجه الارض فوق العشرين مليون نوع منهم ما بيخزنوش اكل ولا يعرف يدخل اكل اصلا هو ارزائي يوم بيومه فربنا بيقولك شوف كام كائن ارزائي في الكون لا تحمل رزقها لا تقدر تخب رزق ولا تقدر تدخل رزق وربنا بيديها يوميا الرزق بتاعها انت قال على رزقك ليه ربنا وصف قصة رغيف عيش فأول سرة الذاريات والزاريات ظروة والبرياح بتقلم بخار المية فالحاملات وقرى بقى سحاب فالجاريات يسرى نزلت في الأرض الزراعية وطلع الأمح والسفن في تصدير الأمح اتحركت فالمد... فالمقسمات امره بعد كده رزق كل واحد حبيت الامح اللي هتتحط في نغيف العيش اللي هو هيكله الملايكة مقسماها يا جماعة الرزق متأسق انت الان من ايه انت الان على رزقك في ايه وربنا مدبر امر الكون كله وربنا مش هينسك ابدا ربنا لا ينسى طائع ولا عاصي امان لو انت بقى كنت من جنود ربنا في الارض ربنا هيرزقك قد ايه الشعار اللي بعد كده وهو اهونه عليه ربنا بيقول وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو عليه Charl cortโ lifespan هو انت مستصعب اللي جاي اذا كان اللي فات يعني, يعني ده ربنا سبحانه تعالى يعني لو بيتنزل في الخطب مع الناس اللي فات اسهل يعني واحد اصيب المرض في ابقه هو خلق الالب اصعب ولا شفاء القلب وهو عليه علي شفاء القلب اهون من خلق القلب شفاء الكلة بعد مرض جي فيها اهون من خلق الكلة, شفاء الجسد اهون من خلق الجسد انه يرزقك اهون من انه خلق يا جماعة وهو اهون علي كل مشاكلك اللي تعباك ومزعالاك ومحطماك نفسيا ربنا ادك نعم اعظم مليار مرة منها فانت زعلان لي اذا كانت دك نعم لا تقدر بمليارات كبدك ومخك ومركز السامع والبصر مش هيديك الحاجات البسيطة اللي انت نفسك فيها اضحك وهو اهون علي شعار اللي بعد كده من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون ربنا ادي 3 علاقات حرام في الآية دي فرقوا دينهم التفرق 2 كانوا شيعا التشيع 3 كل حزب التحذب هي بتبدأ كده ده ده المسلسل ده الدائرة السودة ده السلسلة السودة الاول بتبدأ بالتفرق انا مش بحب الدعوة انا بحب العلم فانا خلاص ماليش دعوة ببتوع الدعوة وبتوع الدعوة مالهمش دعوة ببتوع الامال الخيرية واللي بيروح للشيخ فولان هنا ما بيدرسي هنا بدأت ان محدش بيشوف التاني ولا في اخوه عملية وصلت للتشيع التشعل والتعصب والتص... بقى الشيعة اللي هو الفحم الصغير اللي بيولع في الفحم الكبير التشيع ده انه واحد مستعد يولع في نفسه عشان جماعته ولا شيخه ولا الاراء الفقهية ولا المذهب الفقر بتاعه بدأ يبقى فيه تشيع معادتش تفرق بس ده كل واحد بقى بيبص للتاني انه ضلالي كل واحد بقى بيبص انه هو الحق والباقي ما هواش دين انا الدين يا عام انت الفيل فيه ديل وفيه بطني وفيه في اللومه وفي رجلين كل واحد من ال... من مجموعه عمي مسك حته من من الفيل فواحد قال لك الفيل منفوخ واحد قال لك الفيل حبل ولكن الفيل هو كل ده الدين هو يشمل كل ده كل واحد مسك حته تفرق عليها وبعد كده عليها النهايه كل حزب بقت احزاب بقى التحزب اللي هو الحرب بينا بنهد في بعض بينا بنتعبد لله ان احنا نهد لبعض ما ينفعش الكلام ده يا جماعه الدائره من الأول قطعها من الذين فرقوا دينهم انما نتفرقش ان دايما يفضل فيه اخوة مش مهم يا عم انت مذهبب في�coupe وانا مذهب في�coupe تاني انت يا عم شغال في الثغر في الدين وأنا في ثغر تاني انت يا عم ليه شيخ وأنا ليه شيخ تاني انت شغال في تخصص في الدين وانا تخصص تاني انما لازم من اخوات عشان ما نوصلش للدائر السوداء في النهاية فاقم وجهاك للدين القيم اقم وجهك يعني ايه يعني انا بصص للمصحف كده ما تبصش يمين ولا شمال ما تبصش لحاجه غير الدين ما تصدقش حد غير الدين ما تتلقاش من اي مصدر غير القران والسنه ما تركزش غير في دينك ما تبصش يمين ولا شمال لاي حد من اهل الاهواء فاقم وجهك كل سمعك وبصرك مع دينك للدين القيم القيم اللي هيقيم حياتك الدين هو اللي هيقيم الحياه الدين هو اللي هيقيمك الدين هو اللي يوقفك ويحبك من الانهيار تحت ضغوط الحياه اقم وجهك للدين القيم عمودك الفقري في الحياة يا جماعة زي قيم المدرسة مدرها اللي بيدير امورها الدين هو اللي هيرتب لك حياتك وهيسعدك وربنا هيوسع رزقك بسببه ركز ربنا الاقم وقال بعد كده الدين قيم على قد ما هتكتهد عشان الدين على قد ما الدين هيديك في الدنيا قبل الاخرى زي ما قلنا ولقد وصلنا لهم القول ربنا وعدك بانه هيوصل لك الخير دنيا واخرة انت ساي الطريق ربنا ليه الشعار اللي بعد كده ولا يستخفنك الذين لا يقنون توجيه خطير جدا ال... يستخفنك بتشمل الحماس المدمر احيانا واحد عايز ينصر دين وعايز يستعجي اليوم رايح مصطدم باهل الباطل ربنا بيقول ولا يستخفنك هما اللي نفسهم انك تعمل كده هم نفسهم انك تصطدم بيهم هم نفسهم انك انت حماسك المدمر يخليك تعمل اعمال تظهر قدام الناس انك انت انسان سيء وانك انت فيبقى في حجة انه هما يبعدوك خالص من الحياة ولا يستخفانك اوعى تبقى خفيف اوعى تغضب وتتحمس وتد بسبب الحماس تعمل اعمال استضامية تؤدي في النهاية الى انك انت شوهت صورة الدين وانت اصلا ما تعبتش لربنا لان ده مش الدين وفي النهاية ديت حجة لاعداء الدعوة انهم يوقفوا الدعوة في بعض المفسرين قالوا ولا يستخفانك قالوا اوعى تبقى خفيف في الدعوة شوية شغال في الدعوة وشوية بطل شوية شغال في التربية وشوية بطل قالك لا اهل البطل يطمعوا فيك بسعة يعرفوا انك لعبي انما لما تبقى مكمل في الدعوة اللي هو قول الله ولا ينازع فلا ينازعنك في الامر يأس اي حد من اهل البطل انك تقف عن الدعوة في يوم من الايام الشعار التالي بل الظالمون في ضلال مبين الشعار ده بيأثر فيه اوه وانا بقرأ هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه بل الظالمون في ضلال المبين الملحدين لما واحد ملحد بيموت تلاقي الناس يقولوا يا عم ما تقولوش بها انه هو ضل مضل وما تقولوش في جهنم وما تقولوش بل الظالمون في ضلال المبين لما الواحد اتفرقت على فيلمك تسجيلي عن دبور دخل خلية نحل الدبور شكله الكاميرا جايباه كانه وحش ارصى واحده النحله بيقضي عليها في ثانيه النحله عمل ايه مش قادر على الدبور 500 نحله ه... الكاميرا مصوراه 500 نحله هجموا عليه في ثانيه فضلوا يرفرفوا بجناحتهم بسرعه رهيبه هم بيعملوا ايه دول شوف الهدايه والذي قدر فهدا مين اللي هدى النحل مين اللي علمه اي تطور ولا نظريه التطور اللي طلعت الكائن ده فقعدوا 500 نحله يرفرفوا يرفرفوا بيموت عند 47 درجة والنحلة بتموت عند 50 درجة لحد ما وصلوا 47 درجة أتلوه. اتلوه اتقتل تحتهم الحرارة عادت تطلع لحد ما اتلوه وقبل ما تنصل 50 بطلوا والنحلة نجا والدبور اتقتل ايه الهدايات دي العبقرية دي الخطط الحربية دي الخطط الدفاعية دي التخطيط ده جابوا من سبحان الله الهادي بل الظالمون في ضلال مبين يجي في الاخر يقول لك هو فين ربنا كنت بدرس في خلق الخليه سبحان الله العظيم ربنا خلق الانسان من 100000 نوع بروتين 100000 نوع بروتين بيكونوا جسمك ال100000 بيكونوا في مصنع البروتين في الخليه اللي هو الريبوزومات تخيلوا كده ان ان الدي ان ايه بتاع الخليه يبعت اوردر انسولين صنع الهرمون الفلاني صنع البروتين الفلاني الدي ان ايه بتاع بيتحرك مليار حركة في الثانيه لو ده تسبيحه يبقى ده كائن مليار تسبيحه في الثانيه الماكاة بتاعت الريبوزوم بت Panel بتصنع مت الم uma الف مونتج. 100 الف بروتين. في مش في los بتصنع 100 الف بروتين. الخلية الوحدة في جسمك من الف مليار خلية ما بتنامش عشان كده مصنع الطاقة. المفاعل النواوARY الخلية اللي هو المايتو كونديريا apa بيصنع 2 مليون جاؤ جزئ اي تي بي في الساني pirates اثنين مليون جزئ اي تي بي في الساني في الخلية الواحدة. لان الخلايا لا تنام يا جماح. بل الظالمون في عن سمك اسمها السمك الرقاوية السمكة دي تقتر تعيش من غير مية اربع سنين فجابوا مصورينها المية نشفت من عليها فبدأت تبلع الطين وتطرد الطين بعد ما تاخد البخار المية جواها وبعد كده جابوها و... و... والناس مش واخدين بالهم صنعوا منها طوب وبانوا منها بيوت بالطوب في إفريقيا وبعد أربع سنين جايبين منظر جدار من الطوب لما المطر نزل بعد أربع سنين منزلش بالأربع سنين وجايبين منظر السمكة صحة تاني والجدار الطين خارج سمك من فوق ومن تحت سمك خارج بيخرج سبحان الله العظيم بل الظالمون في ضلال المبين التدبر في الخلق زي ما قلتلك وحش كاسح بيكتسح السكوك في وجود الله للإنسان اللي عايز يتدبر في خلق الله سبحانه وتعالى ما ننساش طبعا نقف مع قول الله يدبر الأمر من السماء يا ابني من فوق والله العظيم بتتدبر من فوق يدبر الامر من السماء الى الارض الارض دي مكان التنفيذ بس ثم يعرجوا الي وبعد كلا العواقب بترجع برضو عشان امر من الله سبحانه وتعالى في يوم كان مقداروه الف سنة مما تعدون يعني اللي انت محتاج الف سنة عشان تعمله ربنا قادر يعمله لك فيهم ربنا قادر يوفر لك عمرك ربنا قادر يبريك لك في عمرك اه لو ربنا يدبر لك من السماء هتبقى اسعد انسان في الدنيا الشعار اللي بعد كده قد يعلم الله المعوقين منكم المعوقين منكم اوعوا تفتكروا ان اللي بيعوق الدعوه اوعوا تفتكروا ان الدعوه معوقه بسبب مؤامرات من بره بس ده في ناس مننا بتمثل اعاقه في ناس مننا كانها عضو اعاقه في جسد الدعوه ماهيش عضو صالح في جسد الدعوه اوع تبقى اعاقه اوع تبقى انت السبب ان الملتزمين اللي في المسجد اللي جنب بيتك مش عارفين الدعوة. انت اللي معطل اوعى تبقى انت السبب انك انت معوق في الشلة الملتزمة اللي انت جزء منها انت اللي معواقم انت اللي بتحط عرقيل انت اللي مش راضي تشجع انت السبب في كل مرة ان الخير بيقف اوعى تبقى سبب ان الخير يقف ابدا فربنا بيقول قد يعلم الله المعوقين ايه منكم منكم اوعى تفتكروا ان الاعاقة جاية من برة اوعى تبقى سبب اعاقة في جسد الدعوة والقائلين لاخوانهم هلمنا إلينا مش هلموا بالجمع بالمفرد يا جماعه الناس دي بتلم بعضها واحد واحد الناس دي بتحافظ على كل واحد فيها واحنا اللهم بارك كل يوم بيلتزم الف واحد وبينتكس 100000 واحد قصادهم لا دخل ولا على اللي خرج الناس دي بتقدر قيمه الواحد لما بيضاف للباطل ربنا جاب والقائلين لاخوانهم اخوانين جمع هلم بالمفرد هلم الينا بيلموا بعضهم واحد واحد الشعار اللي بعد كده أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالهم يعني هم اشتغلوا ولكن كان شغل من غير إيمان شغل منافقين فأحبط الله أعمالهم ولا لها أي لازمة يبقى الشغل اللي, اللي من غير خشوع يا جماعة العبادة اللي من غير إيمان عشان كده ربنا بيقول لا اكراها في الدين بعض المفسرين قالوا أي أن الله لا يقبل ما فعلته إلا بحب العباده اللي انت عملتها وانت كارهها لا يقبلها الله سبحانه وتعالى يبقى الخشوع والإيمان والإخبات ومعرفه الله هي روح العمل الصالح وقبول العمل على قد الروح بتاعته يبدو لو انهم بادون في الارابيه يود لو انهم بادونا في الارابيه يسالون عن انبائكم حزب الكنبه الاسلامي اللي هو نفسه يعني انا انا انا ممكن اكون بحبك بس انا مش عايزه ابقى في معركه الدعوه مع اهل الدعوه انا من بعيد لي بعيد اسال عنك اطمن عليك او اسمع اخبار وحشة لو انا مش محبك انما انا انا ما اقدرش اسيب الكنبة انا ما اقدرش ابقى مجاهد في الدعوة الى الله الشعار الاخير يضاعف لها العذاب وضعفين الشعار ده مهم قوي بالذات لزوجات الدعاء الى الله بالذات لزوجات العلماء بالذات لزوجات الناس اللي لها نفع عام في الامة بالذات لزوجات الناس اللي الأمة مستنية النفع بتاعهم في الدين او في الدنيا ربنا بيقول يا نساء النبي ما يأتي من كنا بفاحشة مبينة لو أي واحدة تانية في الدنيا كان ربنا بيكلمها كان المفسرين قالوا فاحشة يعني زنا زنا إنما هنا في بعض المفسرين بلقطة أبقرية قال لك لا بدام دول زوجات النبي بقى الفاحشة المبينة هنا مش الزنة قال لكم قال ايه قال لقى عصبات المؤمنين يعني مش بعيد اوى عنهم طاهرات مطاهرات قال لك الفاحشة هنا الفاحشة اللي هي الزنب الوحشة يا جماعة الزنب البشع قال لك الفاحشة هنا هي سوق الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هو ان واحدة زوجة تاعية وبتنكد على جوزها وبتعرقل شغل جوزها بسبب المشاكل اللي بتحصل بينه وبينها فاللي حصل يضاعف لها العذاب وضاعفين ليه؟ لانها مش بس عصد زوجها طبعا لو ده باطل يعني ده مش بس لانها عصد زوجها انما لان زوجها له نفع عام فهي عطلت النفع العام عن الأمة. بسبب الجو السيء اللي عملته في البيت عشان كده جبريل قال للسيدة خديجة بشر خديجة بقصر من قصب لا نصب فيه ولا وصب ليه لانها وفرت بيت للنبي فيش فيه مشاكل النبي كان فاضل الدعوة للمهار عليه الصلاة والسلام إنما اللي بتعطل هذه المسيرة يضاعف لها العذاب ضعفين لأن هي في حق نفع عام للأمة وفي نفس الوقت هي في بيت دين فهي أولى الناس إنها تتذكر الكلام اللي هي بتعمله غير إن دي معصية للزوج القرآن بينوال لنا طريقنا للرجل والمرأة للزوج والزوجة للكبير والصغير للحاكم والمحكوم الله يجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهله وخاصته اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب لك آنست نورا بالكتاب الأعظمين ولتسعدي يا نفس ولتتنعمي سيري إلى الكريم الأكرم في نور آيات الكتاب الأقوام يا نست نورا بالكتاب الأعظمي